بسم الله الرحمن الرحيم قسم السماء لحب وجن يوم الموعود اشهي ومشهود اتينا اصحاب الاخدود ام لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَهُمْ مِمَّا يَفْعَلُونَ مِنَ الْعُذْرِ وَمَا يَقُولُونَ إِلَّا الْكَذِبَ وَمَا يَقُولُونَ إِلَّا الْبَاطِلَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين نفسوا الروحين والمؤمنين فيهم لمن يتهو سلاما عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ಮನು ಆಿ ಸ್ವೀರ ಜೀನ ಕಷ್ಟಿಂಗಲ್ಕು ಕಿ ಇಬ್ಬಿಕ ರ ಶಿ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود للعرش المجيد فعال لما يريد هل أفاك حبيث الجنود فرعون وسرود فَلِلَّذِينَ كَسَرُوا فِي تَكْذِينَ وَاللَّهُ مِنْ وَائِنٍ مُحِيطَ مَنْ هُوَ قُرْآنٌ مُحِيطَ